teret وقعى مثل طيبة بها قلبي يطيب إلى الشباك والمحراب والراضة الرحيمة ومسجدها الرحيم منازل انزل القرآن فيها وروح القدس جبريل وقفه يا لها من وقفه المهيب خلقها فيها قريبة وهو منها قريب عليها تاج بن آثار عفوة ومن رحمته أكليم <تصفيق> <تصفيق> تتنزل الرحمات كل النصيبه فيا حسن النصيب هنا يرتاح في المصطفى ونشم طيبه ويا احسان طيب نور السماء لتنطفي فيه أنوار القنادي كتب في دفع المصيبه عسى المخطي يصيب وتتحرر من الأعداء فلسطين السليبه وكل موطن سليب وتتلاقى قلوب الناس على الحد لا القال والقيب Teysir-i